بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا, فقاتلوا ائمه الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون ألا تقاتلون قوما نكثوا ايمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بداوكم أول مرة أتخشونهم فالله احق ان تخشوه ان كنتم مؤمنين قاتلوهم يعذبهم الله بايديكم ويخزيهم وينصركم عليهم, عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء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 والله وأولئكهم الفائزين يبشرهم ربهم برحمته منه رضوان وجنات, وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا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 قل إن كان آباءكم وأبناءكم وإخوانكم وَأَزْوَاجُكُمْ وعشيرتكم وَأَمْوَالٌ اقترفتموها وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ ترضونها وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا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 ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزيه عن يد وهم صاغرون وقالت اليهود عسير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بافواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل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 يا ايها الذين امنوا ما لكم اذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اذا قلتم الى الارض ارديتم الدنيا ارديتم بالحياه الدنيا من الاخره فما متاع الحياه الدنيا في الاخره الا قليل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 قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم ان يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا, فتربصوا انا معكم متربصون قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين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 فَرِحَ الْمُخَلِّفُونَ بِمَقْعَدِ مِخْلَافَ الرَّسُولِ اللَّهِ وَكَرِهُوا أَيِّ يُجَاهِدُ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَالُوا لَا تَمْفِرُوا فِي الْحَرْرِ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرَّاً لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ فَلْيَضْحَكُ قَلِيلُ وَلْيَبْكُوا كَثِيرٌ الْجَزَاءُ بِمَا كَانُوا يَكْ فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك لِلْخُرُوجِ منهم لَنْ للخروج فقل لن تخرجوا معي أَبَدًا ولن تقاتلوا معي عدوا إِنَّكُمْ رضيتم بالقعود أول مَرَّةٍ فاقعدوا مع الخالفين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 وَأُلَائِكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتُ وَأُلَائِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ أَعَدَ اللَّهُ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِي هَذَاكَ الْفَوْزَ الْعَظِيمُ وَجَاءَ الْمُعْذِرُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ لِيُؤْذَنَ لَهُمْ وَقَعَدَ الَّذِينَ كَذَبُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ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 وَمِنَ ٱلَّذِينَ حَوْلَكُمْ مِّنَ ٱلْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ ٱلْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى ٱلنِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ سَنُعَذِّبُهُمْ سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَىٰ عَذَابٍ عَظِيمٍ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 ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه لهم يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراه والانجيل والقران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 الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفرون المشركين ولو كانوا أولي قربا من بعد ما تبين لهم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 النبي والمهاجرين والانصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تبع عليهم إنه بهم رؤوف رحيم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 عليه توكنت وهو رب العرش العظيم